<متحدث> عن النشر والتوزيع مؤسسة كريم الحسين الفاطمية ثم <متحدث> باچر لو ظهر مهدي <متحدث> ديني تمسح شفوف الجروح اللي بينا ثم لو ظهر مهدي ديني تمسح الجروح اللي مشتاق لوجه الوالين نم راح اسحق على دروب الخطار ما اقول المهد غايب ما اظهار نم راح اسحق على دروب الخطار ما اقول المهد غايب ما اظهار روحي بعيون المحبة تشوف ترقص شفاه فوق تبوس تشوف فوق روحي بعيون المحبه تشوف وبقيت ناطر طلعتك جننتني معبت وبقيت ناطر طلعتك روحي مشتاق لوجه وائلين روحي مشتاق لوجه وائلين ما لو ضهرني ديني امسح جفوف الجروح اللي ظهر تمسح بينا لو ضهرني ديني امسح جفوف الجروح اللي بينا طاح علقاني طلعت روحه <متحدث> عن القرايت طبخنا طلعت روحه مشتاق <متحدث> لوجوهه القدينه روحه مشتاق لوجه وهاينه يمه وعيون الوطن صلي خاطر يظهر ابن الحسن يمه لجل الشعاع وعيون ال لان خاطر يظهر ابن الحسن يمسح دموع اليتامى الهامله يعتن برايه الجهاد الكربله يمسح دموع اليتامى الهامله يعتن برايه الجهاد الكربله تجمع الكل دعوته وبقناطر طلعتي تجمع الكل دعوته وبقناطر طلعتي روحي مشتاق لوجه والينا وحمشتاق لوجه واليني وباكر لو ضهر قد ديني تمسح شوف فالجروح اللي بينا وباكر لو ضهر قد ديني مشتاق لوجه الوالين يما مريدن على خدودك دمع ومن يصينيت وفى ياس وشميح يما مريدن على خدودك دمع ومن يصينيت وفى ياس وشميح نعذبك اهلن يا راعي الغيره نورت لما اجيت للديره نعذبك اهلن يا راعي الغيره نوارات الامال اجت لنا قاع صير الخطوتة وبقينا ناطر ضبعته صير الخطوتة وبقينا اقر طلعتي روحي مشتاق الوجه والينا روحي مشتاق الوجه والينا ما كل ضهر مهديني تمسح حزن فل جروح لبينه ما باجر لو ضهر مهديني انسى حشوف الجروح اللي بينا طاح علقاني انت طاح انا طلعت طاح علقاني انت طاح انا طلعت وحا مشتاق الوجه وادينا وحا مشتاق الوجه وادينا من ما بطل يا فرحتي انهم ارشض فرح من دمعتي يوم باشرنا بحر يا فرحتي يوم مر شط الفرح من دمعتي نصرخ ودمع على خدي لالالي يا هل بجيت الامام الغالي نصرخ ودمع على خدي لالالي يا هل بجيت الامام الغالي من نشوف نشامته وبقى ناظر طلعت من نشوف نشامته وبقى ناظر طلعت روحي مشتاق لوجه والينا روحي مشتاق لوجه والينا وانا لا ناديني تمسح حشوة على الاخراج والهندسه الصوتية محمد جاسم الكربلائي الكلمات للشعر الحسيني المبدع هاشم العربي اداء الرادود الحسيني مصطفى البديري النشر والتوزيع معسست كريم الحسين الفاطمية